عندما ادعوا ان يمروا باليديا والطوس مما يظنون ان يصعدوا اصهار السيه ينزلون عن هذا على مثال شيخ الصوفه وغيره مثال الامر وضرر العرب على هذه الطريقه الصوفه من مثال مثال انتم جميعا يا نريد تفسيرا اشرح لي هذه الله صل وسلم عليه اكرمه سيدنا يقول في اخر الزمان الشرط يقول في ظلمات ولا في سخط الله فايها ان تكون من القوم المسدد لأنه يدعم المسد من أحمد الحجر حدد الظلامة وكيف يكون عليه لأنه إسداده صحيح ننظر إلا رفع حديث فإياك أن تكون منهم أو فإياك أن تبقى منهم باستثراك على قتلهم وتبسيرهم الحديث لا تفورنا إنهم عاصر ربما نصق قربا أو وقعوا في أولا يطناعوا ذلك لا تقوم بهم اتحاروا لا تقوم ما قالت لا تقوم بهم ألينا اللي يتم بقتلهم فيها ما فيه العلم الثالث ليأتنى عليكم الكبراء ونطلقون الشراعى للناس ويؤخيرون الصلاة عن موال ميديا فمن تأثر كذلك منكم فلا يكونن ولا شرية ولا اجاميا ولا خاسية هذا حبيث عنه ماذا؟ هل يستطيعون أن يأخذ بحبيث؟ فإن يكون مفاكرا لهم قاطبا لهم ساحبا لهم ماذا أنا ما شاء الله آه تبسير لطبيبه نعم المرشع تبريب تبريبه لنبري نعم أهل الثالث أنا ألا أقول له طبيعة الصحة إلى يكون في أفضل الزمن فضراء ألمة ووزراء فسقاً وفضاء خبراً فضاء كذباً فمن أرضى كنالس ذلك فمن أرضى كنالس ذلك فمن ذلك فلذلك كنالس ذلك كنالس ولا عليهم ولا شطيراً ثالث مقداراً عمل فيه النظر هذه أفضل في الثلاثية يا إخوة لابد أن يكون التنير ينص على المسلم مثل من بدل لدينا بطل الله من بدل لدينا بطل كهذا بعد السلام ومثل من قائد الناس نحن الشفاة نجاهد الله رب لا ليحدون من المسلمة لأحد الثالثة تجد الحديث الصوص أما هذا الحديث فهي حديث لا لهم ومن أمع مرح مرحب. من مرحبه الغرد حديث فهي مدان حديث ثالث وضعج والألبان أقرأ أمسين يقول الحديث الثالث يضعج والأجوان وهو قديم من الحديث الأول الذي يقول قال يا محمد ولالا رمضان على الكحا الامر كما سمعت لا تلا لا تجيء الا من دون افضل